الحمد لله فاطر السماوات والارض جاعل الملائكه رسلا اولى اجنحاتهم اثنى ورباع يزين الخلق ما يشاء ان الله على كل شيء قدير ما ولا انذله جل على وعد هذه الوصية إنها لم ي falar toda We're yeah. <laughs> Mehmet! and no. the Amen. كما أغفق <تصفيق> أن يقول آمنت بالله أغفق شريح え、何? واعلم ان الفرج مع الضيق وان النصر مع الصبر وان النصر مع قال موسى استعينوا بالله